وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَوُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ